أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل حق التقوى فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الإخوة المؤمنون الأمة اليوم تمر بمخاض صعب الفتن جيد تزداد يوماً بعد يوم ولا ثبات إلا لمن ثبته الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسأل الله تعالى أن يثبتنا بثبات من عنده وأن لا يفتننا وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين أيها الإخوة الكرام في مثل هذه الأيام والاخطار تحوطنا من كل جانب خطر صهيوني وخطر صليبي وخطر مجوسي باطني يجتاح العالم العربي والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد وهو سبحانه وتعالى اخبرنا ان هذه الدار ليست دار اقامه انما هي دار ابتلاء فمن وفقه الله للنجاح فانه يخطو خطوات صحيحه تجاه النجاح ومن اختار لنفسه الخذلان فانه سيسلك الطريق الاخر اعاذنا الله واياكم من ذلك الامه تمر بظروف حرجه في هذه الظروف احوج ما يكون كل مسلم الى ان يتوب الى الله ويرجع اليه اعظم نصرة لاخواننا الان في سوريا ان نتوب نحن الى الله كيف يقبل دعاءنا ونحن لا نتوب كيف ننصر اخواننا وعلاقتنا بالله ضعيفه اذا ايها الاخوه اعظم اعظم اسباب النصر هو تقوى الله عز وجل والرجوع اليه سبحانه وتعالى مهما حاول المخذلون ان يقللوا من شان هذا الكلام لان الفاسد فاسد لا يريد حتى من الناس ان يصلحوا فيظهر فساده ايها الاخوه الكرام في هذه الظروف الحرجه يصل الى اسماع الناس من يتطاول على الذات الالهيه على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ديننا ثم يجهر نسال الله العافيه والسلامه كما فعل ذلك المخذول قبل اسابيع الجميع سمع بما قاله ذلك التافه المخذول الذي استهزأ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبديننا والامر تبين انه ليس مجرد تافه تكلم الموضوع اخطر البعره دلت على البعير هذه البعره التي تكلمت صار وراءها بعيد وصار وراءها تجمعات وصار وراءها مواقع اذا ايها الاخوه الامر خطير لقد هبت الامه كامله ولله الحمد لما تطاول بعض الرسامين الاوروبيين في الدنمارك وغيرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية وكل ذلك يحمد وهو في رصيد جيد لهذه الأمة إنها نصرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا عليه الصلاة والسلام فإذا بنا نفجأ بإنسان مخلوق يعيش بيننا ومعه مخلوق صحبه شياطين يستمرئون مثل هذا الكلام وينقل بعضهم عن بعض ويسبون الدين ويسبون الله ويستهزئون به وكان شيئا لم يحدث وفي اطهر البقاع في ارض الحرمين يصدر مثل هذا اننا وكل غير ننتظر اقامه الحد الشرعي على هذا الذي تكلم وعلى غيره ممن صدر منه الحاد وكفر محاسبه هؤلاء ليست من شاننا كافراد هذه المحاسبه تقع على مسؤوليه وغلات الامر هم الذين يحاسبونهم باحالتهم على القضاء واصدار ما يكون في حقهم مما حكم به الله تبارك وتعالى لكن ما الواجب علينا ايها الاخوه الواجبات علينا كثيره لكن ينبغي الان ان ننتبه ننتبه الى شبابنا ايها الاخوه هذا الانسان التافه من اين جاءت هذه الافكار اليه هو يعيش في بيت طيب وكثير من هؤلاء يخرجون من بيئات طيبه لهم اباء يصلون ولهم امهات كذلك وابعد ما يكون الجو الذي يعيشونه اصلا فيه مثل هذه الطوام فمن اين جاءت باختصار ايها الاخوه اليوم العالم مفتوح ممكن انسان يعيش في بيت كل سكان البيت يحفظون القران وهم من التقاه ولكنه يفتح جهازا في غرفته فيتلقى كل افكار الالحاد وهو جالس على فراشه هذا موجود اذا ايها الاخوه لا بد ان تهب الامه كامله للدفاع الدفاع عن دينها وحمايه لابنائنا وشبابنا وحتى كهولنا هذه الافكار تخترق العقول في كثير من الاحيان اذا كانت العقول ركيكه واذا كانت الحصانه ضعيفه اذا ايها الاخوه الكرام يا عباد الله الامر خطير الامر اعظم من الفقر واعظم من ارتفاع الاسعار واعظم من الخوف من اشياء دنيويه الانسان احيانا يقلق بسببها ان التطاول اليوم على اعظم ما نملكه وهو ديننا راس مالنا اذا ايها الاخوه الكرام لا بد ان نتحدث عن هذه القضايا ومن ذلك ان يحرص المسلم على صحبته الشاب لا بد ان يعرف من يصاحب ولا بد اذا صاحب من لا ينفعه او ربما يضره لا بد من توجيه بل التي هي احسن مع المتابعه وعدم ترك هذا الامر ايها الاخوه هذا التافه الذي تطاول على الله تعالى الله عن ذلك وعلى رسوله وعلى دينه هذا الانسان هذا المخلوق يجلس مع اناس غذوه بمثل هذه الافكار وكثير من الشباب يستهويهم كل جديد فاذا سمع كلاما جديدا لاول مره يشد انتباههم حتى لو كان كلاما قبيحا واكثر ما يضر الناس في كثير من الاحيان ما يسمى بحب الاستطلاع بعض الناس ما كان يعرف النظر الى الاشياء المحرمه بدات القضيه بحب الاستطلاع وبعضهم يقول العلم بالشيء خير من الجهل به انظر كيف ينزل هذه الحكمه على مثل هذه الاوساخ فتجده ينظر الى اشياء محرمه ثم يزداد يزداد يزداد حتى يتعلق قلبه بها نسال الله تعالى ان ينجينا واياكم من الفتر وان يعصمنا واياكم من اسباب الخذلان ايها الاخوه كثير من الشباب اذا سمعوا كلاما غريبا لم يسمعوه يستهووه في البدايه حب استطلاع بل ربما في البدايه يقول لماذا لا ارد على هؤلاء وهو ليس عنده علم شرعي وليس مؤهلا ولا يملك من القدرات ما يجعله يواجه مثل هذه الفئه فاذا به شيئا فشيئا يقترب منها يقترب منها حتى يصل نسال الله العافيه الى طريق لا يمكن معه الرجوع اذا ايها الاخوه الكرام لا بد ان نعرف قدره الصاحب ادرا الصحبه مع من نجلس مع من نحرص ان نجلس ايها الاخوه الامر الان بالذات لا بد فيه من انتباه الصحبه ايها الاخوه الصالحه كنز لا ينفذ كثيرا من الناس تاتي افكار جلسه مره او مرتين مع اهل الخير من اصحابه فاذا بالغشاوة تزول وكثير من الشباب نحن نجلس معهم ايها الاخوه يكون عنده شبه احيانا فتزيلها برفق وعنايه وتوجيه ونصح ومحبه فاذا به ينجلي عنه مثل هذا الامر اذا ايها الاخوه لا بد من الصحبه اولا شبابنا بلا شك وثانيا كلنا ايها الاخوه كلنا بحاجه الى ان نصاحب من يرتقي بنا لان بعض المجالس اعتذنا على الجلوس فيها فيها اقارب فيها اصحاب فيها استراحات واحيانا لو فكرنا ما فائده الجلوس يعني لو تجاوزنا قضايا اللعب ولعب الورق احيانا ولعب الاشياء التي لا تنفع لكن حتى الاحاديث التي تدور والافكار حتى في تقويم الاحداث لا تسمع تحليلا مفيدا بعض المجالس تسمع يتكلمون عن احداث سوريا كلام ليس له خطام يرددون ما يسمعون في الأخبار وأحسنهم الذي يقول والله إن هذه الأحداث يعني تسبب الغثيان وتسبب بس أما تحليل تسمع كلاما جيدا يرفع المعنويات يدعوك إلى أن تساهم ولو معنويا في شيء نادرا ما تجلس في مجلس وتسمع كلاما مفيدا إذن أيها الإخوة كثير من الأصحاب كثير من المجالس لا طائل من الجلوس معهم فلماذا نستمر انت تعرف ان هذا الطريق لا يؤدي الى نهايه حميده فلماذا تستمر في الصحبه الصالحه يا اخوه كنز كنز وكنز اللياف مهما اخذت منه وكلما كان الجلساء اصلح كلما زاد صلاح العبد وصدق الذي قال اللقاء لقاح اللقاء لقاح فمن طاب لقاحه طابت ثمرته ايها الاخوه ما يخفى علينا النصوص الكثيره التي تدل على ان الاصحاب والرفقه انهم سيكونون لعنه على اصحابهم يوم القيامه كلهم الا فريق واحد استثناء الهي ليس لنا فيه اجتهاد هم اهل التقوى الاخلاء يومئذ الاخلاء انظر الى اللفظ ليس مجرد اصحاب زملاء مهنه جيران اخلاء والخله هي اعظم مراتب المحبه يعني عندهم من المحبه فيما بينهم شيء لا يوصف الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقين هذا كلام رب العالمين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هذا الكلام ايها الاخوه يقوله يوم القيامه يوم القيامه ما فيه رجوع لا يوجد عمل فقط انت تنتظر الحساب الجزاء فقط مثل الطالب الذي يختبر ويختبر وبعد الاختبار باسبوع او اسبوعين ياتي الى مكتب وينتظر استلام فقط النتيجه اذا ايها الاخوه نفكر بعقل الله تبارك وتعالى ما مدح الاصدقاء ولا مدح الرفقاء الا اذا كانوا متقين الذي لا يصدق عليه وصف التقوى ابتعد عنه اذا جمعك به مجلس فلا باس انت تداري حتى تفارقه اما ان يكون حبيبك ان يكون جليسك فعلم انك تسعى برجليك الى الهاويه انت الذي اخترته اذا ايها الاخوه اللقاء لقاح من طاب لقاحه طابت ثمرته بل ان الصحبه الصالحه هي الطريق الصحيح ايها الاخوه الى ان يشعر الانسان بطعم الايمان الايمان ايها الاخوه له طعم الايمان له طعم كثيرا من الناس ما تذوقوا هذا الطعم اي اكل لذيذ انت لم تذقه لا تستطيع ان تحكم عليه حتى لو سمعت من يمدحه الايمان له طعم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث انس ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما طبعا هذا مش ليس دعاءا لا بد ان يكون حقيقه الله ورسوله احب اليك مما سواهما هذا ليس دعاء لا بد ان تصدقه بواقعك بعملك الامر الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يعود في النار الشاهد من الحديث ان يحب المرء لا يحبه الا لله فانظر انت يا اخى المسلم ايها الشاب فلان الذي تحبه انت لماذا تحبه لانه يوافقك في اشياء كثيره يوافقك في غشيان بعض الاماكن يتناغم معك في بعض الافكار ربما تصدر عنه نكات تضحك بسببها هل هذه فقط هي الاسباب التي جعلتك تختار فلانا اعلم انك مخذول اذا كانت هذه هي الاسباب والله انك مخذول واذا كانت محبتك لاحد لانه يذكرك بالله لانه رجل صالح لانه يعصمك بعد الله عز وجل من الانزلاق في الهاويه فاعلم انك على خير وان الله عز وجل قد اراد لك السداد وفي الصحيح حين ايها الاخوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ما جمعهم الا المحبه والمحبه في ماذا في الله المحبه في الله لها شروط ولها علامات وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطا من حديث معاذ رضي الله عنه ان الله تعالى قال وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا يا اخى المسلم انت يصدق عليك هل انت من المتجالسين في ذات الله تجلس مع الناس في ذات الله تزورهم في ذات الله تحبهم في الله تتبادل معهم في الامور التي تبذل من اجل الله او غير ذلك اذا كان غير ذلك فان محبه الله مع الاسف الشديد ليست لك ايها الاخوه من اعظم ثمرات الصحبه الصالحه انها تعصم الانسان من مثل هذه الافكار الخطيره العظيمه الحمد لله صاحب الفطره الطيبه لو ان انسانا يعني اخطا في لفظ مع الرسول عليه الصلاه والسلام تجده يقشعر بدنه على سبيل المثال قد احيانا الانسان يعبر بتعبير غير لائق في حق النبي صلى الله عليه وسلم بغير اراده اخطا في اللفظ اذا كانت الفطر سليمه كلهم يذكرونه بل انا اقول اعظم من ذلك الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه يجب ان يقال له صل على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف الذي يسبه اذا ايها الاخوه لا بد لا بد ان نعلم انه ليس بيننا جميعا وبين الكفر الا كلمه نسال الله الثبات شبابنا ايها الاخوه ليس بينهم وبين الانحراف الا موقف او كلمه او جلسه في مجلس سوء اذا ايها الاخوه لا بد ان نهب جميعا نهب جميعا لحمايه انفسنا وشبابنا ومجتمعنا من مثل هذا الالهاد لا اقول انحراف الان نحن لا نتحدث عن انحراف نتحدث عن كفر عن الحاد عن رده عن زندقه واعجب من ذلك ايها الاخوه ما رايناه من البروده ومن عدم التحرك وعدم الغيره من اناس كثيرين لما سمعوا بهذا المخذول وما صدر عنه صاروا يتحدثون اعطوهم فرصه اعطوا الشباب فرصه ان يعبروا عن انفسهم يعني اعطوهم فرصه يكفرون اعطوهم فرصه يلحدون اعوذ بالله اين الغيره اتغارون على انسان وقع في الكفر ولا تغارون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغارون على الله سبحانه وتعالى هذه بروده هذا دليل على انتكاس هذا دليل على ان الايمان مع الاسف الشديد في ادنى حالاته فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الغيورين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم نسال الله تعالى ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله من أحسن ما يقال في الصديق ما قيل إن صديقك من صدقك لا من صدقك يعني الذي يجاملك دائما ولا يريد أن تسمع منه إلا ما تحب فهذا أحيانا قد يكون مجاملا على حساب أشياء تضرك مع الأسف الشديد الصديق الصحيح المخلص المتقي هو الذي يكون صادقا معك وهذه المساله ايها الاخوه مع الاسف الشديد عند تطبيق الاهواء لا ترغب فيها الناس دائما يحبون الذي يجامل الذي يبرر لهم الاخطاء الذي يمشي لهم الامور يقول ابن حزم رحمه الله استبقاك من عاتبك وذاهد فيك من استهان بسيئاتك والعتاب للصديق كالسبك للسبيكه ايها الاخوه هذه المساله تحتاج منا الى محاسبه دقيقه جدا يعني الانسان لما يختار الصاحب الذي يجلس معه لا بد ان يعمل عقله هل انا لما اخرج بعد اللقاء او الجلسه معه وانا مرتاح وانا سعيد وانا اضحك هل هذه هي الثمره لانه احيانا تجلس مع انسان يبدي لك ملاحظه يبدي لك شيئا فتتضايق طبيعه النفس البشريه لا تحب الذي ينتقدها لكن لو فكرت بعقلك هذا لم يقل لك هذه العيوب تشفيا منك لا والله يريد هو يحبك مثل الوالد الذي يحرم ولده من بعض الاشياء من اجل مصلحته فالولد يجلس مع نفسه ابي فعل وابي فعل متى اخرج من هذا البيت اترك هذا الجحيم ابي يفعل امي تفعل عقل صغير مسكين وهو, وهو يعلم لو فكر بطريقه صحيحه ان والديه يريدان الخير له وكذلك الله عز وجل الان لما شرع الشرائع وجعل هذه الأحكام كثير من الناس لا يطبقونها هل يشكون في رحمة الله؟ أبداً الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة على ولدها لكن مع الأسف تضيع الأفكار مع كثرة الشهوات إذن أيها الإخوة لا بد أن نحكم عقولنا إذا حكمنا عقولنا عرفنا من الذي ينفعنا ومن الذي يضرنا أيها الإخوة أهم ما يحتاج الإنسان الصاحب والصديق والجليس هو القدوة ولذلك ارشد الله عز وجل الى الاقتداء بهدي الانبياء عليهم الصلاه والسلام فقال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده واعظم القدوات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنته بين ايدينا والقران بين ايدينا فمن اراد الاقتداء به فليسلك سبيل الكتاب والسنه ومع ذلك لا يكتفي بذلك بل يجب ان يبحث عن اناس صالحين اتخاذ القدوه ايها الاخوه امر لا يستغني عنه احد شبابنا ايها الاخوه لا بد ان يقتدوا ولو تاملت في اي شاب الان اي شاب لا بد ان تجده بطريقه لا اراديه هو يقتدي باحد على سبيل المثال كثير من شبابنا مع الاسف الشديد اقول مع الاسف الشديد قدواتهم لاعبون اما مسلمون او كفار بدليل انه يلبس القميص قميص الرياضه عليه رقم معين وتحت الرقم احيانا اسم انظروا اسماء من يعني نحن ما راينا مثلا شباب بعض الشباب مع ان هذا لا اقول انه صحيح لكنه يعبر عما في نفس هذا الشاب ما راينا مثلا يعني شاباً مثلا يجعل على نفسه رقما او اسما يدل على الصحابه رضي الله عنه او يكتب عمر او عثمان او علي بن ابي طالب او بلال لا انظروا الى الاسماء اذا لا بد ان يكون هناك ميل لتقمص شخصيات او للاقتداء باخرين وهناك ما يكون نسى الله العافيه اسوء من ذلك اقتداء بمن يسمون بالفنانين او بالممثلين او بما هو اسوء من ذلك اذا ايها الاخوه لا بد ان يكون كل احد منا عنده ميل للاقتداء باخرين تقتدي بمن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مفرغ منه لكن من الاحياء تقتدي بمن شبابنا لا بد ان يقتدوا ايها الاخوه فلنساعدهم على اختيار هذه القدوة اذا اقتدى الانسان باحد تاثر باخلاقه وتاثر ب هديه وسمته ولباسه وبكل شيء يصدر عنه فاذا كان المقتدى به عنده الالحاد الا يتاثر بالالحاد محمد بن سيرين رحمه الله يقال في سيرته انه اعطي هديا وسمتا وخشوعا فكان الناس اذا راوه قالوا لا اله الا الله بمجرد بس ان تراه تذكر الله عز وجل انظر ما تكلم الرجل ولا قال شيئا مجرد أن ترى صورته تذكر الله عز وجل ولا شك أيها الأخوة أن الصلاح له أثر عظيم على محي العبد وعلى سمته وعلى مشيه وعلى كلامه ولذلك قال بعضهم لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيقمد إذن أيها الأخوة الكرام نحن اليوم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن على مفترق طرق مع الاسف الشديد الان الالهاد يروج له والانحراف يروج له ومحاربه التدين الان وناس يحملون رايات لمحاربه الدين واهله طبعا كثير منهم لا يحاربونه صراحه ما يقولون نحن نحارب الدين لا يحاربون اشياء مؤدها في الاخير الى ان يكره الناس الدين ويكره كل ما يوصل الى الله عز وجل هؤلاء هم الشياطين الذين حذرنا الله منهم وهم دعاة على ابواب جهنم والى متى ايها الاخوه لا يميز الناس بين اعدائهم واصدقائهم نحن نتفهم ايها الاخوه ان يكون الانسان ضعيفه النفس فيقع في بعض المعاصي يضعف امام المغريات اما ان ينحرف فكريا ولا يميز بين الحق والباطل ولا يميز بين اهل الايمان واهل الفساد فهذا امر غايه في الخطوره ولذلك ايها الاخوه امراض الشهوات مع خطورتها هي اخف من امراض الشبهات فنسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا البصيره في الدين وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ونساله سبحانه وتعالى ان يهدي شبابنا الى الحق وان يحفظهم من كل منكر وان يباعد بينهم وبين هؤلاء الملاحدة ومن يسمون انفسهم اليوم بالليبراليين هذه الكلمه هي يا اخوه كلمه فاضفاضه كل انسان يقول انا ليبرالي لكن بالطريقه التي هي كذا وكذا قل انا مسلم يا قبيح المقال قل انا مسلم لماذا تقول انا ليبرالي حتى لو كانت الليبراليه في فهمه لا تعني الكفر والزندقه والالحاد هذه العبارات الان مع الاسف الشديد مدلولاتها خطيره ورأينا ايها الاخوه ما صدر عن هذا التافه انما كان بسبب الدخول في هذه الفئه التي تسمي نفسها بالليبراليه نسال الله تعالى ان يحفظ شبابنا بحفظه وان يجنبنا واياكم اسباب الفجور واسباب الكفر واسباب الالحاد انه سميع قريب اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تنجي اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم نجهم برحمتك من القوم الظالمين اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم ارنا في بشار وجنوده وشبيحته عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عجل نقمتك بهم يا رب العالمين اللهم انزل عليهم رجزا من السماء اللهم اقر اعين الموحدين في كل مكان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 اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين يا لطيف يا ودود إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه أجمعين